مو قصيده اليوم جايب لك حلم, حلم, حلم. من... حلم مو قصيده اليوم جايب لك حلم حلم تازى بالي بايت من زمان حلم تازى بايت من زمان حلم تازى بايت من زمان اليوم جايب لك حلم حلم تازى بالي بايت من زمان لمقادل سلنا ويشيق عداو أو فكراو أو خططاو أو, خطط أو, أو قرراو والقرار الصادرين شي دي البقيح والقرار الصادرين شي دي البقيح والعراق تشوف فيه منظر فضيل نوصف له الحاله چنه فايخ بالصور رب العالمين والعراق قصص ما ظل فيه بشر الكون هذا قصص ما ظل بي طبيب والمهندس شخص امي وشخص يدرس الوزير واللي يكنس بالبقي حدك شلع عمار لا شخص امي وشخص يدرس يدرس, يدرس, يدرس, يدرس, يدرس, يدرس, يدرس واللي المنتج والموزع الوحيد لهذا الاصدار سيد حاكم الغالبي وعباس الخزاعي وانبنى قابر الحسان راحة ايام المحان والقبور اتراب جانا بالسمى من ايار علان بالسمى ناير ناير لا ناير ندهني اقاعد اقاعد يا هو اذا وحي الشعر قتلى ما تحلم قصيد قال اقرش تلتظو وانقرح حلم القصيدة قتلى يتحقق ريدة قال, قال سالف قال سالف قال سالف غيرها من هذا الحجي حلمك على رمحة تجي شت غلب البجي شت غلب البجي الطوالحي تبلع علم دينا بقصر دجداشة دينا بقصر دجداشة والطافحي بإذن الصدق ما يسمعن ما يسمعن خرخاشه <تصفيق> <تصفيق> الهندسة الصوتية والآداء والألحان أحمد الطائي بقلم الشاعر المبدع عبد الرحمن المياحي النشر والتوزيع الشبكي حيدر هاجر وعباس البصري وصالح العجالي